أو رحمنا فمن نجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا بي وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مريم ارا ايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياكيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون بي نعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون من ايكم المفتون ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين والدوله لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هم مازن مشاء بنميم من ناع للخير معتد اسيم عتل بعد ذلك زنيم اان كان ذا مال وبني اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ